وَمَا أَصَابَهُمْ يَوْمًا ثَقَلَ الْجَمْعَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُ فَإِنْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ قالوا لو نعلم قتالا لست بعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم من إيمان يقولون بأفوانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتون الذين قتلوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فجرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويشتبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَيَتَّقُونَ أَبْرَارُنَا الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَكِيلًا